تجري م ن ت ح ت ه ا ل أ ن ه ا ر و م س ا ك ن ط ي ب ة في جنات عدن للعلوم الاسلاميه وفتحه و قريب ل ؤ م ن ن يا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 فايجنى الذين آ م ن و ا ع ل ى عدوهم فاصبحوا طاهرين